الحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله عليهم وله ولاه اللهم اكتل لشيخنا ولوالدين والحاضرين والمستمعين قال شايف الإسلام المسلمين رحمه الله وقوله سبحانه وتوذكر على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم القبير وقوله سبحانه يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير بطير وقوله سبيانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم ويعلم ما في البر والبحر وما تفقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قوله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. في قوله سبحانه الذي علا وتوكل على الحي الذي لا يموت في شرح هذه الجزئيه المهمه جدا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبب مناسبه بالتعليق بالاسم الذي ذكر في الايه ما مناسبه الأمر وتعلق بالاسم المذكور في الايه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فايضا في قوله قول لا لا سؤال وهو الحكيم الخبير اا اا يعني يعني الجهاد ليس بالهيء لان كل حي فانوت فانزاته ونقصه ما شاء الله وكبره ترصا دائم فطبعا صارت اللي في التصريفات ما شاء الله ما شاء الله كذلك بالصوت عشر الى الحي الذي يطبق تقسيم ممتاز ومسدد ايضا كنا نظن انك أصلا بعيد شويه عن هذه الامور لكن ما شاء الله ولا بالله الله ومسدد قال من يتوكل علي يلق مكملا وحيا حكيما فضيلا ممتاز ممتاز لا لا, لا. هذا ممتاز. صراحه هي هي ادوار شديده اسعادتي في هذا التوكل على الله جزيت الجنه جزيت الجنه نعم هذا صحيح ولا من التوكل معناه التوكل على تصويت تفويد الأمر التوكل تفويد الأمر وتفويد الأمر لابد أن يفوض الأمر لإيش؟ لمن توفرت فيه صفات الكمال القوة والقدرة والعزة والحياة وايضا السامع والبصر فهنا كمال الهبوبية به يكون هذا الذي يستحق أن يلتفت القلب إليه وأن يفوض له الأمور ولذلك ماذا قال الله الرحيم في علاه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما معنى حسبه يعني كفير يعني الله يكفيه ذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاء أوصقوه وأضراموا النار وأرادوا القاوة في النار بل القاوة في النار ماذا قال في صحيح بخري قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه حسب الله ونعم الوكيل كلمة قال يا إبراهيم حين القاوة في النار وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فقصوا فزادهم امانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا قال الله عليه فانقلوا بنعمه من الله وفضل لكن لما القوا ابراهيم في النار وقال, وقال يقال اليهل جاء وقال قال تحتاج لجين ام قال اما لكفلاء ثم قال قال علمه بحاله هذا ما صح يغدي عن مقالي لكن هو الحق انه قال حسبنا فقل يا نار كوني بردا وسلاما على على ابراهيم فالتوكل لغه معناته تفويض او كمال التفويض التوكل هو كمال التفويض يقول وكلت امري إلى فلان اي فوضته وكلت امري فلان اي فوضته وحقيقه ذلك شرعا واصطلاحا صدق اعتماد القلب على الله صدق اعتماد القلب على الله <تصفيق> التوكل صدق واعتماد القلب على الله جلس ajuda في جلب المنفع أو دفع المضر ساق ذلك ساق هذا التوكل وعيد مرة ثانية التوكل صدق واعتماد القلب هذا مهم جدا من أجل العبادات القلبية صدق واعتماد القلب على الله جلسisa علاه في جلب المنفع ودفع المضر ساق ذلك ساق هذا ما هو يعني اعتماد التوكل يعتمد على ايش حتى نصل به الى فصة اعتماد القلب على الله اذا اكتبت في جلب المفاعل هذا في المدرس حسن الظن بالله يقين اجابة اقوى اليقين يوجد شيء من قبل حصن الزن فيها شيء لأنه ترتيب الشيء الذي يريده أولا ثم حصن الزن ثم يرقيه هذا التصاعد المفروض العقيدة ما تحتاج منكم إلا تأمل وإلا أنا أموتك كما تنم أنتم من كل قصب العقيدة حفظ حصن ما حصلش يعني ما عشان لأقص الحقوق يعني لكن انا قلت التكتيب هنا يعني شوف جاءت مرتبة كلامك بعده جهاد مرتب تكتيب صعيح قبل شيء صدق اعتماد القلب على الله جلال فعلا في جلب المنفع ودخل مؤمن تحضار معاية الله كل هذا خلاص يأتي هيمتلك عسنة صنع الله جلال يعني هذه الأولى ما هذا أثر أين كنت أنت عمر أبو القاسم أنت أين كنت في أهل الدرس أو درس لأصول أين كنت لماذا تغيبت لما تغيبت لما تغيبت لما تغيبت التصديق التصديق لا يحصل الظن الى على ساق التصديق ثم ذلك بعد حسن الظن بعد التصديق حسن الظن ياتي يقين هذا الترتيب صحيح وهذه الثلاثه هي ساق ساق التوكل لا يصل المرء إلى الى التوكل هو اجل عبادات القلب او اجل عبادات القلب فلا يصل المرء أي المرء الا بعد بعد المرااتب الثلاث التصديق قال الله تعالى فمن او من اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث انت تصدق انت من الذي جعل ابو بكر الذي جعل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يفعل ما يفعل واثب كليه المذهب الى النبي صلى ذلك شيء وهذه تلمحها في قوله ترك رسول الله ورسوله لان الرسول ايضا قال من ترك ضائعه فعليا من ترك مالا فهو لوارث قال تركت لهم الله ورسوله صدق لما صدق تصديق أول وهذه المراتب التصديق فصدق الاعتماد على الله إذا لا فعله في جلب من فعله ورفع مضرة التصديق اولا بكل ما وعد به إلا أبه وفعله لأنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل جل فعلاء ويصدق بأن الله جل فعلاء له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلقة والجبروت وهي له القوة والرزق كله بيده والملك ملكه والكون كونه والعبيد عبيده التصديق أصالة يصل بالإنسان بعد ذلك هيدا حسن ترنب الله جل فعلاء لأنه يصدق بأن الله جل فعلاء قال إذا, إذا رفعت هذهك سأجيبك وذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعا فان صدقت بذلك اولا فان صدقت كنت صادق الفعل معك فصادق القول وصادق النيه وصادق القول وصادق الدعاء فان صدقت الله يرضى فتصديق بعد هوايات استظن بالله ذلك فعلاه ثم ترتب عليه بعد ذلك مرتبه مهمه جدا وهي اليقين مرتبه ما ترتبت المتعلقين وعلى مراتبها الثلاث فالمرتبه الاولى المطلوبه في الدنيا صدق الاعتماد القلب على الله جلال يتولى في جلب المفعل ودفع المضر وهذا حدث مع الصحابة رضي الله عليها والصدق الاعتماد عن الله جلال جاء الأحزاب فأحاطوا بالمدينة حاطوا بالمعصن حاطوا محكمة كأنها تسفن الأمة الاستمالة تخاطعت في المدينة وهذا الذي حدث قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا هرورا حتى لما ضرب نسانا من كوديا لما قاله سلمان على الخندق وحفر معهم وهو يحمل بأبي وأمي كوديا اعترض طريق الصحابة ما تطعوا لها تحريكا فضربها نسانا ضربة شعت نورا ثم قال الله أكبر أعطيته كان زي قال المنافقون يستهدئون أعوذ بالله حشاء صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ماذا قالوا يعدنا بكنوز كسر وقيسر وأحدنا لغد حلسة وصالية لكن ماذا قال المؤمنون هنا وصل التصديق بهم إلى هذا اليهود قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما تدام إلا إيمانا وتسليما فماذا حدث السمر جاءت تصديقهم بذلك السمر جاءت ما أقرها الله تعالى بل عجل بها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فط الله المهين شهر الكتاب حفظهم من ذلك بل غنمهم بعد ذلك من من خلى من اخفى في الوعد صحيح ملكهم ديار روما وابناءهم الذين الذين بالقريغون الذين انزل الله من ثورين صحيح هم الذين توعدوا معهم ولذلك قال جبريل خلعت اللامه نخلقنا قال الى اي قال بني قريش ولذلك لما ضرب روميا معاذ سعد بن معاذ في كحلث قال لا تمتني حتى تقرع عين ويني خريف لأنهم كانوا العهد والوعظ الغرض المقصود بأنهم قالوا ذلك وأيضا قالوا عندما قا... لما جاء, جاء الآتي وقال لهم أبو السفياني عد لكم العدة فقال الله على وصفا أن مع الصحابة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جامع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسفون الله ونعم العطفان فانقلبوا بنعمة من الله الخضر لم يمسسهم يسوه فإذا هنا التوكل على الله الأفعلاء هو تسطل اعتماد القلب على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة وكل بحسب إيمان ويقينه في ربه جل في علاء ولمد أن نشير إلى أن التوكل يأتي بإتماره أحسن ما يكون وهذا جاء أثراً او رأيناه واقعاً في الصحابة وفي غير الصحابة وفي التابعين وفي غيرهم أما في قبل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيعقوب عليه السلام وأيضاً يوصف عليه السلام المسألة حسن التوكل على الله عليه السلام أجلت لهم حسن الظن فكان الله عند ظنه يعقوب ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو الله حق التوكل وأراد أن يأخذ بالسبب مع التوكل والصف والتصديق في الذي يفعله واليقين في أن نظر على يكون, يكون أن تحسن ظلمه عندما قال فتحسسهم يوسف وأخيه ولا تيأسهم روح الله إنه لا يأسهم روح الله إلا القوم الكافر هذا بعد بعد مرة سنين وعامل هو من شدة البكاء لكنه يعلم يقينا بأنه بأنه, بأنه يشد فيتقل يوسف هذه ترد بكاء إلى ما قلت أولا وضعت عنه في مسألة التقديم في التقديم هو التقديم من وين؟ من وين هذه من قصة يوسف من وين؟ حسن التوكل هنا يرى تراه في مسألة في مسألة التصريح المقدمة تصريح في حسن الظن اليقين ممتاز شوف الفتح هنا الآن قال يا اباك إني رأيت واحد عشر كوكبا وشمس للقمر رأيتهم لثالثين قال يا أبوناي لا تخص رؤية على أخواتك تأكيد ولا تخيد أن شراء كان الإنسان يعدون مفيد عالمة صدق لما صدق التصديق أورث عنده حسنة الحسن صدق اليقيف تتعامل مع الله بذلك قال فتحسسه من يوسف وأخيه ولا تيأسه من روح الله إنه لا يأسه من روح الله إلا القوم فكان الله عند حسن ضده فالتقى بيوسف أرسل له يشتر القميل حتى أنه قال إني لأجد لي حيوسف له لأ أن تفنده قالوا والله انك لفي طريقك القديم قال قال فلما جاء البشير ارقاوا على واده فرتد الرصيع قال لن اخبر لكم اني اعلم من الله ما لا... ما لا تعلمون فرخص لنا مثال توكل على الله حسن توكل على هذا سياده ابراهيم عليه السلام عندما حسنة توكله على ربي جالة أولاه إنما أدرموا النار وأوتقوا الخبالة وألقواه في النار قال حسن الله ونعم الوكيل هنا جاء سريعا حسن ظن بالله كان عند حسن ظني عندما قال فقلنا يا نار, فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بل الأعظم من ذلك امرأة إبراهيم عليه السلام عندما غارت منها صار عندما حملت فأمر أن يأخذها إلى مكة إلى أرض صحراء جرداء طحلة لا زرع فيها ولا ماء فوضعها ويتصرخ تقول هكذا تتركنا بغير ماء ولا طعام ولا أحد يا أنس الوحشة فتركها واستدار فقالت يا ابراهيم لا شيء لنا فتركها ومشى فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا في التضيق ثم حزن ظن ثم اليقين قالت آه الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قالت إذن فلن يضيعه صدقت سنة استيقنة إذن فلن يضيعني قل بقى هنا الآن السمر بعد تضليق حسن الظن والأقيد السمر جاء فجاءها جبري في السوى الحين فقال إن الله لا يضيع أولياءه فضرب بجناحه فكانت زمزة معينا معينا فهنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا مسألة التوكل وقد يعني كان اثر ما فعله الصحابة الكرام كان له الأصل البارد في فهم حسن التوكر على الله جل الله في علاه لكي أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنكم على حق توكوري لأرزقكم كما أرزق الطير تبضخ مصلا وتروح بطاما وحصن الظن بالله جل مع وجود حسن التوكر وصدق التوكر على الله جل الله في علاه في مسألة موسى تجربة المعيز تصديق حسن ظن يخي ثم تستجل الثمرات بعد ذلك لما موسى عليه السلام آآ يعني آآ قال لقومه ارحلوا فراحلوا من باتش فرعون فقال شو فرعون كان يتشفى قال إن هؤلاء مش ذمه قارلو وانهم لنا غائدون وان جميع حاضرون فاخرجهم من جنات وعيون الى اخر الايات فلما آآ آآ فلما تعقبوهم وتراء صفان فلما التقى الصفان نظر اصحاب موسى فوارده خلفهم الجيش وامامه البحر اذا انتهى الأرض وهؤلاء قوم قوم يشككون في في في ليس يصدقون ربهم قال له فرعون قال بل, بل انهم يصفون الله بالنقص نعوذ بالله من خذلان حاشا لله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين فقال موسى الى اين امرك ربك قال هنا فاشار الى البحر فقام يوشع بنون فاخذ اخذ خيله وندى البحر لما نزل البحر غطاه الماء لأنه ليس معمولا له فخرج على موسى قال إنك لصدق وإنك لمصدوق أين أمرك ربه؟ قال هنا في البحر فشق البحر فكذا أغرق فخرج وسكت وهنا لما ترى الصفان قال أصحاب موسى إيش. كما وصف الله جاء الله قال أصحاب موسى إنا لمضركون قال موسى كلا كلا إن معي ربي ساد تضيق حسن ظن يقين قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما قال ان معي ربي معي ربي سيهدين قال الله جل في علاء فأوحينا إلى موسى ونضرب بعصات البحث فمنفرق فكان كل فصن كالطوب العظيم وهذا حسن التوقف قال الله جل في ومن يتوكر على الله فهو حسب سبحانه جل في هو كفير سبحانه جل في علاء لذلك قال الله جل في علاء ورأيتم في سورة الزمر وليس أن ترمى خط السماوات العرض الله قل أفرعيكم من تدعون من دون الله أن أرادني الله بدر أن هل هن كشفات در أو أرادني برحمة أن هل هن ممسكات رحمة الله عليه تركته عليه تركته المتوكلين صلى الله عليه لذلك قال موسى السلام قال, قال إن معي ربي سيهدين فأوحيين على موسى أن نضرب عصاك البحث فمن فكان كل فرق كالطول العربي ان ترى في هنا هي مسألة بان جماع الخيف في مساله التوكل أن لا تنافي الاخذ بالاسباب مساله التوكل لا تنافي بينها بين الاخذ بالاسباب الاصل في هو حسن حسن تطبيق لله رسوله الله تعالى ان الله اناط المسببات بالاسباب اناط المسببات بالاسباب بالسبب من التوكل الاخذ بالسبب من التوكل لذلك من قال عندما لاطيعون الخطاب قوم من اليمن فقال من أنتم هم كأطاق مزادة ورحلة وذهبوا إلى يريدون أدهاب الحج فقال نحن المتوكلون فقال لهم أمر المخطاب أنتم المتوكلون لستم المتوكلون في الحديث اعقلها وتوكل في الحديث اعقلها وتوكل يعني خذ السبب ولذلك لما جاءوا للمساة السلام قالوا يا رسول الله أرأيت رقى كنا نستغطي بها هل هل هي ترد من قدر الله شيئا قال هي من فضل الله تبارك وتعالى وهذا حسن توكل على الله لا ناخذ السبب ومع التفات القلب لله تبارك على الله تبارك قال عقلها وتوكل قال اعقلها وتوكل واقسام التوكل التوكل توكل اساس لاعباده الله تبارك وتعالى حتى لابد ان نعلم بان التوكل اللي هو عبادة لا يصح الا يكون الله تبارك وتعالى التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا أن يكون لله جلس وعلا تعلمون أنه لو قال أخف الله ومنك أو لله ولك كل ذلك لا يجوز لأنه تشريك يقول ثم شاء الله ثم ثم شئت لا شاء الله وشئت وهذا ما علمه من السلم لما قال بيسا ختيبه لأمتي أنت ثم حتى في التوكل غير مقبول لأن التوكل معناها محضية العبادة اعتماد القلب على الله فلا يعتمد على غير الله إلا في المواطن الليبي التي التي الله تبارك وتعالى وهذه ليست تعبد محض فالتوكل فقط اذا قلت توكلت على الله وهذا شاع وذاع بين كثير من العوام يقول توكلت على الله واهو يذكر و... يدم معه العباد وهذا هذا نوع شرك هذا نوع شرك تقول فقلت... توكلت على الله وحده سبحانه وجل وعلا وهذا التوكل فيما لا يقدر عليه الا الله لا يكون إلا لله وهذا ذلك هذا هو التقييد أما إذا توكل على من نصبه الله بتدفي علاه سبباً والتفت القلب إليه فهذا نوعي شكل لو توكل على من جعل الله أجر الله على يديه سبق وجعله سبب وصول خير للعبد فتوكل على السبب هذا نوعي شكل اللي هو دوع الانتفات لكن لو توكل كلياً لم ينتفل قبل الله هذا يرتقل منزلة أولى يرتقل منزلة الأولى لذلك أنت ترى قال, قال ابن عباس قول القائل لو لا الكلب لا سرق السرق لو لا البط لا سرق هذا شرق ليه, ليه شرق؟ لأنه في نوع التفات قلب والرب يغار إذا التفت القلب لغير الرب يغار الرب سبحانه وتعالى ما يجوز هذا نوع شرك نوع شرق هذا شرق أما مسألة الوكالة فيها تخرج من ذلك مسألة الوكالة تقري من ذلك أن توكر فلانا فيما يقدر علي أن يقضي لك حاجة فمسائل التوكير الفقه هذا خارج عن مسائل التعبط هذا خارج عن مسائل التعبط لكن أيضا هذا يشتغى فيه شرط ما هو وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في العقد على ميمونه وكلت أخي أن يشتري لي سيارة الله مرزو خير رب العالمين هذا سواحة المتفار من هذا أتعابي جيد فوكلت أخي يشتري لي سيارة إذا وكلت انا بذلك أقول التوكيل ليس فيه تمت شيء فالنسافقية هي... يكون له متصرف فيما وكلت فيه لكن أيضا لابد أن يشترك فيه شرط أكيد وأصيل في هذا البدء بما يقدر أيوه. احنا قلنا اشترطنا هذا الشرط يا أبتاد. اشترطنا نحن هذا الشرط. طبعا عمر أبو قاسم هذا يعني خلف بأطقن العقيدة هو أيضا سأسرع بالإجابة مع أن أشوس الميدان ما, ما أتوا به. سيدة بيها. وين؟ هو جاد مترقع. لا سعيد متوقع جدا لا تستمر عبد الرؤية لكن هو متوقع قبل وبعد هو رب العزي نعم وضع عن صبر يصراحة يصبح توقع فيه يصبح هذا لا يدور راحة نعم بل يصبح الأشياء والسنة ولك فضل الله فيما يشاهد فالحق هنا هذا الصحيح عدم انتفاة القلب قلنا لأنه لابد من حياذة القلب وحفظ القلب عن انتفاة غير الرب. لابد من حياة القلب والانتفاء عدم من انتفاءة القلب لغير سبحانه وجل في علاه وهذا يعني يجعل الإنسان أقوى أقوى إيمانيا وهذا يعني يجعل الإنسان أعزف لأنه خلال ارتبط بربي ذلك في علاه فكل شيء له مع الله يشكو لربه يدعو ربه يريد ربه أعرف من من النبلاء وهو بلغ من النبل ذروته يعني إذا أراد شيئا يقول أنا لا أطلبه من صاحبي أنا أطلبه من الذي خلق صاحب هذا الشيء فمن نبله ورف ورفيع ما هو فيه وهذا فضل الله في ما يشاء قد يكون خفيا فيقول يعني يقول طلبت ما أريده من ربي لا منك أنت لا تميل حتى أنت لو أنت تريده ستموت عزيزيك لك ساعة أن تعطيه نبل هذا رقي في الفهم وفي الاعتقاد ونبل, ونبل فعله فالأصل في ذلك أن الوفيالة لا تنافي التوكل بشرط عدم انتفاة القلب بشرط عدم انتفاة القلب في هذا الباب قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وهنا في قول هذا تعالى وتوكل على الحي الذي يموت لا يموت نظم أصل في اعتقاد أهل السنة الجماعة ما هو؟ كريم ماذا يقول هنا كريم ايش يقول اجابة اجابة ايش قال كريم عشان كريم مشارب لكن طبعا عشان نتكلم بحق يعني كريم اسكندراني وبعدين كريم من اول الثورات قبل ان تأتوا انتم عشان نتكلم بحق كان كريم فيها و الى ان سافر ثابت فيها عشان لا نفصل حق وهم الاشاور السكنمو الذي الذي يضيع لكن هو مؤخرا الان حق مؤخرا كريم يعني نحى نفسه عن التدريس ابتدى يتجرأ بعض الشيء ماذا قال ما مالخنا حقه انا ما قولتلي ان هو اجى صبري قال سعيد اللي هو كاتب ليست القلب <تصفيق> <تصفيق> نعم هو الاخوار اللي حقاً يريد عدم اكتفات وهذا الصحيح أنا أتوقع منه الإجابة في هذا نعم, نعم لا أنا أقول لك التدليس أنك أجاب تدليس على العمل آخر أنك تعرفه فإذا أريد أصول النظم في الاعتقاد في قولي وتوكى الحي الذي لا يمت أريد نظم اعتقاد على الصنة في هذه الدوثية اليسيرة أقرب لك المدلسون كتب سأحملها على خطن الظلم الكريم الإذات التفصيلي هذا قال أبو سعيد التفصيلي عجلة الإذات هو المفروض المفروض حاجه ثانيه هو المفروض المفروض انك انك قرات بدات هو الان يقول هو الحي الذي لا نهذا تاكيد للحياه هل تاكيد للحياه لكن هذا نظم لنا مساله اهم الا ما هي ان عند عند عند ريك صفات المنفيه لابد اثبات كمال الضد انتما قلتما في في النوع لا لا قال قال وانت بتتكلم قال يعني اتفقتم كده وهذا صحيح وهو ان انا عندما اتكلم على قول محمد عليه الصلاه عشان عشان تنقص الحقوق فنقول وعند ذكر نفي الصفات المنفيه لابد من اثبات الكمال ضد فهذا أدب اول والادب الثاني هو التفصيل عند الكلام على على الاثبات وكان التفصيل هنا في التاكيد ورفع التوهم وافترض ما بتوهم ان حياتي نجر على حياتي كاملة وانا ايضا ايضا فيها فيها رد مهم جدا على من انا ما اقرا الاجابات عشان ما تسمعش الاظن الوليد يقول انا ايضا قلت وانت ما قراتش الحاجات ما قراتش اجابتها فعلا <تصفيق> انا بعدنيش لا اقرا الاجابات وايضا الوليد كاتبها ازاز كلام كلام اعزائي تمارين اقرا يعني واقول مع كمان أنا أعتذر أنا أعتذر أنا أمشاغل في ذهني على ما أتألكم عليه وأنتم تجيبون لكن نجابات بأسرها سديدة حفظكم ربي رفع مقامكم وشكرها لكم وأحسن إليكم ما شاء الله شام أين أنت شام يعني دروس ضعت عليك أحزنتنا أنها ضعت عليك درس الأول واثتانه الآن بأنتهت سبيت الجنف إذن نقول بأنه في قول الله جل في علاء قوله وَتَوَكَعَ حَيْ لَا يَمُوتَ فيها كما قلنا إذبات كمالة ضد إذا تكلم عن الصلاة المنفية وأيضا إذبات التخطيل فيها الرد على من فيها الرد على المشبهة قفر الله له فيها الرد على المشبهة يعني هم قالوا له حياة وحياةه كحياة البشر حياة البشر تنتهي تقول لأ الموت فهو يقول لا حياة الله لنفعلها ليس كمثله شيء هو السميع البصير لذلك حياته بلا موت حياتو سبحانه وله بلا موت. طيب. أف... أف... أف... من ما... ما ف... طيب عفوا العبر المستنبطه من نقول فضل الله تعالى قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير هذا اجتماعه اجت... اجتماعه اثنين ما شاء الله لا بالله هذا ظني فيك يا شامي بالله لا تغذينه لا تغذينه فيك فكن،, فكن مستديما نرى بأن الله يعني عليك شأنه الغرط المقتود بأنهم في قول هو الحكيم القبير ضم سنين وقلنا قائد القعادة ابن, ابن, ابن قيم وهي أصلا أيضا في بطول كتب المتايمية بأن الاسم كمال اسماء الله كلها حسنا فانضمام اسم الاسم الآخر كمال, كمال. كمال فوق كمال كمال فوق كمال قول لك هذا يا الباب ان الله تعالى يقرن كثيرا بين اسمائه الحكيم العليم أيضا ولان لو نظرت أن ان الارتباط لابد له من ثمرات ولان العلم العلم العلم زين له الحكم والحكمه لازمه للعلم ليوضع الامر الشيء فيه في موضعه قال وهو وهو الحكيم الخبير قال وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم هنا هنا هو الحكيم يعني هو الحاكم هو الحاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عبادي ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى والحكم لله هو الحاكم والحكم لله لله جل جلاله ولذلك تقال الله جل جلاله وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي شرويش يكنونه ابي الحكم فقال لما لما يكنونهك ابي الحكم بابي الحكم فقال له ابو الحكم قال مختلفوا في أمر فاختصموا إلي فيه إلا حكمتوا بينهم فأخذوا بحكم قال ذاك الله ما في أحد يرد عليه حكمه إلا من إلا الله لا يفعله من, من قوله يرد ما في الحكم الذي لا يرده هو حكم الله لا يفعله إذن هو الحاكم على عبادي سبحانه وجل في علاة فقال ما تم ابنك الأكبر؟ قال شوائح؟ قال أنت أبو شوائح أنت أبو شوائح وقال الزلالة جدا على مسألة التفريق التي كانت يعني يتضمن الصفه او او محاوله تضمين الصفه لابدها من تغيير فقال انت عبو شو رايح فالله هو الحكيم هو الحاكم الذي يحكم بين عبادي جل في بين عبادي في علاه في الدنيا وفي الاخره قال الله جل وعلا بنت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ردوا لله الى كتابي والرسول الى السنه فهنا حكم الله جل وعلا في علاه والحاكم بين العباد في الدنيا هو الحاكم بين بين في في الاخره اما الحاكمه بين علاث الدنيا فالحكم لله حكمه وحكم الله ينقسم الى قسمين حكم كوني وحكم شرعي والحكم الكوني لا رد له انما قولنا لشيء اذا عرضناه ان نقول له كن فيكون قال فلا راد لفضل لا راد فما قضاه الله تبارك وتعالى كان وما لم يكن لا يكون بحال من الاحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو جتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفت الصحف وما قاضاه الله لا بد أن يكون ولذلك لما جاء النسلم في المقبرة ينكت بأعصى قال له الرجل رايت يا رسول الله يعني فيما نعمل أفي أمر قد مضى وانقضى أم في أمر استقبل قال في أمر قد مضى وانقضى ما قضاه الله تعالى لا أدى أن يكون لا رد لحكم الله الكون بحال من الأحوال وإلا فقد عجدهم الله تلك علاء بقوله تب تدع بالآمن وتب قضى ذلك هل خرج ذات مرة يفكر أبو لهب أن يكذب هذه الآية ويقول يا دمعتك خير أنا أستمت ولو بالزيف حتى والزول حدث ذلك انتهب انتهب صرفه الله عنه وما قضاه الله لابد لابد أن يكون هذا حكم الشرعي له لابد من الرجوع إلى الله برعاله في كل خصومة لابد فيها من الرجوع إلى إلى الله رعاله لابد من الرجوع إلى الله رعاله في كل خصومه والرجوع إلى الله رعاله في كل خصومة قد تقبل وقد لا تقبل يعني قد يقبل حكم الله وقد لا يقبل الله تعالى قال وما اقتلتم فيه ميشان فردو فحكموا إلى الله الآن؟, الآن كثير من أهل الخير ما معهم يرجعون في, في, في الخصومات إلى حكم الله كثير من يحكم بإيش إما بالعقل أو بالهور وهذه مصيبة الحكم إلى الله وما تتلقى ميشان فردو إلى الله وإلى الرسول فالأصل هنا الحكم الشرعي قد يقبر وقد لي وهذا يجعلنا أن نعيد تكرارا وفي التكرار علم الشرطان وفيها الاستخراف بأن الضابط في الفرق بين الحكم الكلام وحكم الشرعي هو بأن الحكم الكوني يقع لا محالة لا رد له وأنه عام في ما يحبه الله وما لا, وما لا يحبه الله والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع قال ما اختلفتم في شيء من شيء فحكمه واختلف في شيء فحكمه الله طب الله رايت ان المنافق لما اختلف مع اليهودي وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله الرسولات اقابله ما قابله المنافق الحديث ممكن أن ضعيف انا فقط ما قابل المنافق قال له الاخر ذهب الى ابي رد ما حكم الله فهذا رد, رد حكم الله فقد يقبل وقد يقبل هذا بالنسبه إجازة للحكم الكلمي والحكم والحكم الشرع وفارض بينهما لكن الله رعلا هو الحاكم بين العباد ومن حكم لا تشريع ومن حكم الله التشريع فلا مشرع إلا إلا الله لذلك قال الله إن الحكم إلا لله وقال أفحكم الجهرية يا بهم ومن أحصل الله حكما لقوم يقنون وقد قال, أه قال أه وقد قال الله أم لهم شركاء شرع له من الدين ما لم يأذن به الله وقال وقال الله على ألا له الخلق والأمر الأمر التشريع والخلق التكوين فإذا حق بكوني وحق حق ومن ذلك أيضا قال وهو الحكيم والحاكم وأيضا الذي له الحكم لأن الحاكم إيس من أسماء الله الحسن وقلنا من حسن الأسماء أنها سرعة هذا تضمن صفات كما تستلزم صفات أخرى كما تستلزم صحيح لا بياننا ذلك وهو الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال ما هذه الصفة صفة كمال ما هي الحكمة الحكمة والحكمة, والحكمة هي تضمن صفة الحكم قد مرة عنا وتتكلمنا عنها الصفة ثانية صفة صفة الحكمة هي صفة الحكمة والحكمة وأصلها وضع الشيء في موضوعه وتقول شيء محكوم يعني متقن غاية الإقان فقد نقول في الحكمة هنا لها فرعان أن يكون في غاية الإقان وهو محكوم وهذه غاية الإقان من فعل الله لأن الله له الكمال المطلق وهو أيضا حكمة لأنها معلولة في غاية لهذا فالحكمة العظيمة هي الغاية من الفعل وهو وضع الشيء فيه في في موضعه ولذلك نقول اهل السنه والجماعه لا هنا الحكم على التعليل والاشاعره هنا اقوى قد على هذا باب واسع جدا في الاختلاف بين اهل السنه والجماعه وبين وبين الاشاعره نظرت الى ذلك وجدت أن كثير من الاحكام ال الكونية لها حكمه حكمه كحكم من من التقدير الكوني والحكم من تقدير الشرع حكم التضير كوني مثلا لو اخذنا بذلك سيدنا النبي صلى الله كتب الله على رسوله الله عليه وسلم الهجر كتب الله على رسول الهجر بعدما لاقى ملقى في اهل مكه وانهم يعني عذبوا اصحابه وانهم تتكالبوا عليه وارادوا قتله وانه لاقى ملقيا من شده الاوائق في مكه كتب الله عليه الهجر ورجلك لما قال ابو بكر بن رستم Voilàستأذنه في قال لعل الله يجعل صاحبا فكتب الله عليه الهجرة كتب الله عليه الهجرة هي حكم عظيمة جداً وكثيراً جداً من هذه الحكم العظيمة الكثيرة من أولا ندات المسلمين ندات المسلمين أيد الكافرين ومن الحكم ايضا تأسيس الدول الإسلامية في المدينة ومن الحكم أيضاً لكل الناس الأنصار كلهم في دين الله جل جل في علاء ومن الحكم أيضاً هذا الباب هو ترك مجال الـ الـ ترك مكة يعني فيها من فيها يعني يتحثر على خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يهبو قلبه إلى الإيمان فيسلم في وعنف إسلامه ثم على ذلك يفتح الله على رسوله يعود فاتحا فيدخل كل أهل مكة في دين الله أفواجه وظهرت هنا مسألة يعني تقدم أبي بك على عمر حتى في أسارة بدن عندما قال هم قومك رسول الله ولعل الله يكتب لهم الإسلام فيكونون لك عضزاً ونصيراً وقد كان, كان عندما ذهبوا إلى غزوة مؤدا مؤثره كانت يا رسول الله معاني وحكم عظيمه جدا في هذا الباب وايضا منها من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى يبين بشريه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يبين الله سبحانه وتعالى انه وافئ انه أوفق أوفق من من وفى بعهد سبحانه وجل وعاهد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ وايضا السلامه بل وانتشار الدعوه لما لما وضعوا ثلج جذور على ظهره ولات فاطمه تسب وتجدع هؤلاء ونزعوا ثلج جذور على ظهر النبي صلى وفي الوقت انه لما بكى فاطمه قال لا تبكي ليس على ابيك من بأس والذي نفس جاد لا تترك هذا الدين بين بيتمادنوا وابرن الا دخله بعز عزيز او او بذل ذليل كل هذه كثير من الحكم اليس تكون في هذا الباب من ذلك ايضا الحديبيه صلح حديبيه كان في او قدره الله تبارك وتعالى صلح حديبيه فضله الله جل جلى في علاه صلح حديبيه ايضا في حكم عريمه جعلها الله تبارك وتعالى في صلح حديبيه ما صلح حديبيه لم يستطع عمر وهو دير الثاني ان يقبل بالشروط التي قبلها بين الرسول قال لو عرضوا علي قطة تروج فأجبتم عليه في سورة حديبية الذي قالوا للنبي السلام من آت منكم فلا يرد من آت مننا إليك لابد أن يرد ولما جاء بجندل مسلسلا قال تتركوني فيفتنونني في ديني فيقول للنبي السلام يجعل الله لك فرج, فرج ومخرج قال أول سهيد قال هذا لا يقف في التعاقب في الشروط قال هذا اول من فقال سائل الله لك والأمسالك خرجا ومخرجا وقال لعمر إني رسول الله ولن يخزني وكانت الحكم العظيمة سماء الله فتحه إننا فتحنا لك فتحا مبينا قال هو فتح يا رسول الله قال نعم هو فتح قال نعم حكم عظيمة جدا. والله على فعل ذلك وأخر الصلاة والعامل الذي جاء وقال اكتب باسمك اللهم لا نعلم من الرحمن الرحيم هو, هو, هو من أسمى ووقف موقف أبي بكر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم العظيمة أيضا عند مسألة التقدير ما, ما حدث مع الصحابة الكرام حدث مع الصائب وما حدث مع بلال هذه الحكم العظيمة أوقع الله عليهم هذا البلاء ليعلم الناس جميعا كيف أنه لا قد بدلوا المهج من اجل دين الله جل وعلا فلذلك تمكن الله لهم مكنهم ضمن رقاب البلاد والعباد وعبادوا العباد رب العباد سبحانه ودله جل في علا من الحكم التي ترى حكم شرائع التشريع من حكم التشريع تشريع الحج مناسك الحج الحج غير معلله اغلب مناسك الحج غير معلله ولكن اذا نظرت في هذا الجانب ترى حكمه جدا مقصوده من عدم التعليل في مسائل مناسك الحج ها غايت التعبد غايت التسليم لله اللي هو كلمه التوحيد لان اصل الاسلام هو الاسلام يرمي سبع سبع حجرات ايه بالرغم مع ان الامام الالباني حسن الحديث راس الشيطان بيد وهذا فيه كلام طيب وايضا القراءه تبعت اشواص لما تاخذ لما تكون 9 لما تاخذ 11 لما تاخذ 3 سبعه اشواط الصلابه بعده وسبعه ايضا اشواط بين الصفا وبين غير المر ثم الذئب الى الحلم وبعدين الحرم وبعدها المفيض ثم ذا بعد ذلك ذيك اللاله ولا كلها من اجل محض التسليم لا اعلاء توحيد الله الرسالات ولان العبد الذي ذكر بانه عبد لذاك الرسالات فان الله يختبر حتى يظهر العبوديه الله اغفر لنا يا رب العالمين من ذلك تشريع النكاح في المقصد الاسمى في تشريع الحق فيه هو ايش المقصد الاسمى من تشريع النكاح المقصد الولد. الولد. هذا مقصد المقصد الاسمى, هو المقصد الأسمى ذلك هو الولد ولذلك قال انستم تناكحوا تكسروا فاني مباين بكم الامم يوم القيامة. ولذلك لها الشهوات حماما من اجل ان يقضي المرء غطره من أجل الولد قال قال تناكحوا تكاثروا او قال تناكحوا تكسروا فاني ملهن بكم الامم يوم القرم قال وهو الحكيم الخبير عليه الصلاه والسلام وهو الحكيم الخبير هنا تترى الحكيم الخبير او اللطيف الخبير حقا لما يثبت الحكيم الخبير هو الخبير هنا هو العلم بكل ما دقا وخفى ولطيف وفيه المثال لأنه يطلن اللطيف مع الخبيث لأن اللطيف يخفي الأشياء فيه في الضوضيها فهذه من, من, من, من إتقان الإحاطة فالخبيل هو علم بكل ما دق وخطيه سبحانه وتعالى لما قال الله وتعالى عن, عن أهل كفر ما يمكنون لأهل الإسلام سورة فاطر قال ولا ينبئك مثله الخبيل قال, قال. سورة أهل عمران أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله مطارك من دونكم يقول لا يقنونك مخابلة ودوا, ودوا معانيتم قد بدأت البغضاء من أفواهيم قال قد بدأت البغضاء من أفواهيم وما تخفي صدورهم أكبر قد لدينا لكم الآياتين إلى قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا أمن وإذا قالوا عضوا عليكم الأنام هذه الذي أعجبها من الأول ها أنتم ها أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أقول ولا ينبئك مثله خبيب ولا ينبئك مثله خبيب فإن الله جلت أولئك يعلم خفايا الأمور وهنا نرى بأن الله يعلم من يشاء من عباده بالفراسة ليعلم ما وراء استطاعه وهذا ليس رجم الغيب لكن فراسة هذه نعمة من الله فيها من يشاء نصف عندها ولن فيها سلة اتفضلوا الله معلمنا رب العين. السلام <تصفيق> عليكم انا اقول انت عمر ابو قاسم لما لم تحضر الدرس الاول لما كان موجود كان هو كان موجود طيب خلاص هناك الاختة التي اعتزرت عن السؤال لا تعتذي لماذا تعتذي حتى لو كانت ما فيه شيء مفيته يا أخو لا ولا عادة الله تعليقات طب كلها تعليقات تعليقات معك لا تقول شيخان القادر حقلكم الله دي سؤال لو تتكرمون كيف نتعامل مع طالب أو طالبة العلم صاحب الزمة العلمية المهترئة بمعنى من يحسن السرقة العلمية دون الإشارة إلى أصحابها وأن تسكت عدالته وأن تقرر فعله وهل مصدوب من إلقافه عند حدود نفسه أجمعكم الله الصالحة أخشى أن يكون هذه موافقة ومطبقة لسؤالها السابق عندما قالت النصيحة من الأذنى للأعلى أرى طريقة وإذا سكن أرى أرى متبقة أرى متبقة فالشديد هذا ماذا يعني ماذا تريدين مني في الاجابه ماذا ما تتوقعين مني الاسهاب يعني الاو لا اسف في الكتاب نعوذ بالله من هذا ساقول شيئا اقول شيئين في ايجاز على الاجابه اولا بركه العلم نسبتها لاصحابه بركه العلم نسبتها لاصحابه الذي لا لا بالعلم العلم لاصحابه جحد ومن جحد لا والله شكور وعلمه لاكن مباركه ولا ولا تطرح البركه في فعلي ولا ولا في علم هذه الاولى الثانيه الذي الذي يسرق العلم كالذي يسرق الحديث مقضوح فيه مجروح فالحق لابد أن ينصح ولا بد ان يراجع عل الله ذلك ولا يعني يهديه ولانه سيكون طالبا للعلم مصطنع يعني ما عنده قوه العلميه من ذلك لا ترى عنده قوه علميه ما هي كله قوى علميه فنسال الله لربنا يعني ما يضرنا ولا له وان يضرنا واياه رد كم لنا من سقطات وزلات وان والله لناقي ربنا ليل نهار ونستغفر الله على ذلك لو كان متاوله الناس بقول لصاحب وهي اصلا لما قالت شوف هنا بلاله العرض تقول الزملاء العلميه المغترئه انا ما ما كنت اعلم ماذا تقصد فعلمتني جهلي ب بصحه فلان نعم فالحق ان اقول هذه المساله فيها فيها ما فيها من الحزن في اعمق القلب لانه سرقه العلم لا يجعل العلم مباركا واصله اصله يفاد به من بركه لابد ان يكون هذا العلم مباركا منها نقلت كلام من القيم أعتقد صحيح؟ هذا <تصفيق> <تصفيق> الشرف نفسه أعتد به هذا يعتد كله مكتوباً الله أكبر فراغته في وقتها طب التقي اللبه وشدي على نفسك التفرغات الأخرى بزي الجنة أحسن الله عليك نعم لأ فيها ثلاث صورة أهل القرآن أين؟ صورة العصر عندهم أين؟ مغربي هذا المجزائري أو... نعم أعرف لكن أين هو؟ أهل القرآن من أين أنت؟ هل يأسم من يريد الزواج؟ من لا يريد الزواج؟ هل يأثم ما لا يريد الزواج هل هل ايش يأثم لا يريد الزواج مم. ماذا اخوش اخشى ان تكون اجابتي غير مطابقه يعني الذي لا يريد الزواج ان كان ان كان من يعني من يعني مثلا كالخنساء المشكل ما زواج ف لا شيء عليه ان كان يعني أو إن كان قد شغلته العبادة جدا فضعفت شهوته وميله إلى ذلك فرجح إلى الانشغال بالعبادة فلأن جزله ذلك أما إن كان ممن يشتهي او يشتهى وهو يهب قبل ذلك ولا يريد يأثم يأثم نعم يأثم لأنه يمكن أن يعرض نفسه إلى الرجل والغر هذا كلام واضح في الاثنين نعم على التصليل في الصوته يقول عن سؤال الاخت على صحه الهمه المختلفه في السؤال يقول ان الافت فرض تسقط على الجراء هو يقول كيف تسقط عداله الطالب العلم مثلا قالت تسقط عدالة. في سؤالها قالت تسقط عدالته هي كانت بدات هتسقط عدالته بذلك ام لا فهو كيف تسقط عداله الطالب العلم تسقط عداله الطالب العلم ان كانت سيئاته اكثر من حسناته يعني ان كان فعالا للكبار كان فعل كبار وليس وليس فعل كبار يسقط العداله فقط وحده لا ممكن أن يفعل الكبير مستترا لا تسقط عدالته بذلك ان جهر بها ان يعني تسقط عداله الطالب نقول هنا سنترد بعضها اذا تسقط عدالته ان كان ان كان فعلا للكبير وفعل الكبير هنا ان يكون ان يكون فعل كبير مجاهرا بها لا ولا متخفي لان قال قال كل امتي معافى الا الا المجاهرين فتسقط عدالته ايضا عند الجمهور ان ان, إن, إن أصر على على الصغير ان على الصغيرة وهذا حقا خطا هذا خطا ليس ليس ليس بصحيح. لأننا لا نقول بان الاصرار على الصغيرة يقلبها كبيره لا بد من نفس النصق أن نقول والإصرار على الكبيرة يقلبها كفرا ولا ناجد أحدا قال بذلك فالصغيرة أبدا صغيرة ولكن الحق عشان نقول التوسط عند أهل التحقيق يقولون إن كانت الصغيرة التي يكررها والتي يقع فيها إن كان يكررها استهداءا إن كان يكررها استهانة بالقلب فهذا الذي يقع في كبيرة وكبيراته ليست في فعل كبيراته في فعل إيش؟ بفعل قلبه يا رب يفهم لان هذه محض نكته المساله مفهومه عندكم مش مفهومه ليس اسقاط العداله بفعله الصغيره وتكرارها على التحقيق إذا قلنا بانه بتكرار الصغيره ممكن تسقط عدالته تركها الجمهور مجمله قال من اصر على الصغائر وفعل الكبائر والذي تسقط عدالته قلنا مانا عن الإسرارة على الصغيرة وكيف تسقط عدالة قالوا لأن الصغيرة إسرارها تكون كبيرة وهذا الذي قاله من ابن عباس قال لا كبيرة مع تغفار ولا الصغيرة مع مع إسرار ورأوه مرفوعا وهو موضوع مرفوع وهو عن ابن عباس وما في أي دل على هذا الصحيح التحقيق في هذا باب ما قاله الجمهور مجملا بأن إسرار على الصغيرة هو الإسرار الصغيرة الذي يقربها إلى ذلك يجعلها كذلك فنقول للمسألة هينة وسهلة يسيرة كيف تكون نقول ليس فعل الصغير الذي يسقط عدلته استهانة القلب بها الذي يسقط ف فكبيرته في داخلك كبيرته في قلبه لأنه مستهيم لا يهمه مستهيم بها وممكن أن ترى رجلا فاعلة لكبير ويتعظم ذلك في قلبه ويعظم ربه جل في علاه وهو محب لربه جل في علاه لكن شاوته غلباته وقد يعذره رب كلبته شعوته وقد يعذره ربه فيكون نقطة المسألة في القاتل عدالة هنا هو استهانة القلب فكان الأمر ليس دائرا على الإصراع الصغار ولكن دائرا على يكون دائرا ولكنه دائرا على إيش على القلب واستهانة واستهانة, واستهانة القلب هذا هو أرجو أن تكون المسألة اتضحت لأنها مهمة يقول هناك بعض الناس لا هناك بعض الناس من الذين احتموا على العقيدة الصافية يقولون بأن أحد الآئمة عندنا تيجاني العقيدة ولكن عندما أتحدث معه وأحاوره أجده يقول لست بتيجاني وهذا ما أشعر به عند محاورته هو كأنه يقول أنهم لما اتهموا بهذا ذهب في حاوره فوجد أنه ثالثي ورشة ثالث العقيدة ورشة وهذا تيجاني وهو نفع النفسي ذلك إذن يقض بقول هذا معروف هناك طائفة يقول هذا مبتدع هذا فيه كذا وكذا فرجل هنا قد تأكد من الكلام معه فلما تأكد من الكلام معه لا يجوز له أن يسمع عنه ذلك ولا أن ينقل عن, عن أحد أنه يقول عنه هذا بل وجب عليه آآ آآ هذا الكلام لك آخي أبي بشير وأدب عليك يا أبا بشير أن, أن تذاك عنه وأن تذب عنه مدام الحوار قد أثمر لك ما قلت أنت وصفت فأنا أدور مع وصفك حيث دارك أسأل الله للفعلية أن يحفظك وأن يستيليك أمرك وأن يرزوك بالزوج الصالح الذي يعرف قيماتك وخذرك وأن يعينك على طاقة الله للفعلية وأن يأخذ بيدك إلى رضا الله للفعلية وان تسعيا جميعا في مراد الله لا تعلا وان تكون نهايتكما الى جنات ونهر في مقام صدق عند مريك مختبر ولو سقطت عداله الطالب الاعضال الطالب لعلمه ما الذي يجب تجاه الذي تجاهه هو نصحه وامر بقى منكر واحتضانه واستيعابه وايضا رد الى الله ولا فؤاد لان الام ستنتفع به والتطر عليه واحتضان وايضا الكلام معه برفق ومحاوله سد الخلات التي ادت به إلى سقوط العداله هذا الذي يجب هذا الذي يجب على المسلم ان يفعل ذلك المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه لما قال يعني لما قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عياده بن حمار قال لاتلعنوا لا تعين عليه شيطان والله ما اراه الا يحب الله ورسوله ما اراه الا الله ورسوله مع الجلث رغم ديال جلث هناك مواقع في مثل ذلك هناك مواقع في تلك نصحابه احتضنوا رسول الله محتضنوا الصحابه الكرام الذي يجب على طالب كان طالب علم حقا وسقطت عندكم عدالته بما قلت من الوصف فوجب وجب احتضانه واستيعابه و... والرفق في دعوته والرفق في في, في في نصحه والتزديد معه وأيضا مد ياد العون له متى, متى تعرف أنك قد نجاك الله جلال فعلاء قد يدعاك الله نداة له ثم ينجيك أنت بنداة قد يدعالك الله نداة له ثم ينجيك أنت بنداة ضع هذا في عينك وعينك ومثل هذا الأصل الأطير بي لابد أن نتربى عليه تفضل هناك سؤال اخر ااا اقول ارجو من صاحبه السؤال اه قصت الآن الان ما كان من... قال انا نفسي مش سامع بسؤالي ما كان الان ما كان من الاقران ولا امد عيني ولا اطول بسؤالي نقبا لمن كان اعلى منا مرتبة ولو كان متناول متناولا لمطرحت حفظا لمنازل الخط زائد الله زائد الله ادبا ورفع الله مقام كما كما ترفعين بمقام أهل الفضل سبحان الله هذه أخلاقيات يخطمه الله لمن يشاء هناك من يريد لطالب العلم أن يتعرف يموت وانتغط عذلته لابد من شنقه هناك ما يقول المنازل تحفظ وهذا الحق أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم الله أكبر هذا أمر جلل وهذا أمر, أمر خير ما ما أدريه قد تأدبت بكلامك وتعلمت منك أسأل الله أن أشهر لك هذا إجاز إجابي على قولك